وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انقباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتيه ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء بمصابيح وجعلنا أرجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوض سألهم خزنتها ألم يأ قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَتَدَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أنتم إِلَّا فِي ضلال كَبِيرٍ وقالوا لو كنا نسمع أو نعفل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسر قولكم أو جهروا به إن الله عليم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي كمور أم من في السماء لا عَلَيْكُمْ عَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِير أَوَلَمْ يَعْلَمُوا إِلَى الطَّيْرِ فوقهم صَافَّاتٍ وَيَقْبِذْنَ مَا يمسكهن إِلَّا الرحمن إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بصير أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرْكُمْ من وَاَحْمَنَ مِنَ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي مُنُور الَّذِي يرزقكم إِنْ أَمْسَكَ رزقه فَنَعَلَى وَجِيهِ أَهْذَ أَمْمَ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قل هُوَ الَّذِي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ذلفة سيئة أجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلتني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من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 يا